ايد الحلوين ان كنا امبارح ولا النهارده ولا بكره الحواديت زي ما بقول لكم بتحب الفقير وكان يا مكان كان في زمان راجل غني ولا غني الا الله والناس الغني زيهم زي كل الناس فيهم اللي طيبين وفيهم اللي مش طيبين والراجل الغني في الحدوته يا خساره ما كانش راجل طيب في يوم من ذات الايام كان في راجل فقير والراجل الفقير كان عايز ياكل لقمة عيش وعشان ياكلها دور على شغلة يشتغلها والراجل الغني قال للفقير تعالى النهارده اشغلك عندي اطحن لي قمحتي واخبزلي لي لقمتي واكنس لي بيتي وعبي لي وفي الاخر ادي رجلين فرختي والراجل الفقير فرح هيشتغل قد ما يشتغل وحياخد رجلين الفرخة وبالليل ياكل من لحمة الفرخه حبة ويشرب من الشربة حبة والراجل الفقير قاعد طول الليل يشتغل عند الغني لف التحونة وتحلق أمحته ولع الفرن وخبز لقنته نسك المقشة وكنس له بيته شال البرميل وعباله زيته وفي الآخر جه ياخد رجلين فرخته الراجل الغني قال له افتح ودانك وخليك معايا علشان أقولك على الحكاية الحكاية واللي فيها ان انا عايز فرختي تفضل صحيه تمشي قدام بيتي وتاكل امحتي وان شاء الله ان شاء الله لما اذهق من عشتها وحطها في المية وانت فرشتها واكل لحمتها هتديلك رجليها ادي الحكاية واللي فيها انما اتطمت رجلين الفرخه ليك يعني ليك ما حدش يشاركك فيها ولا حدش يشاركها فيه كل يوم كان الرجل الفقير يروح للرجل الغني ويقول له مجاش الأوان أخذ رجلين فرختي وأكل لقمتي واشرب شربتي وكل يوم كان الرجل الغني يقول له لسه ما مجاش الأوان لكن بإذن الله بإذن الله هيجي اليوم واذهق من عشتها وحطها في المية وأندف رشتها وأكل لحمتها ودي لك رجليها هذه الحكاية واللي فيها وبعد الغني ما يتكلم كتير كان يقول في الآخر للرجل الفقير التامة رجلين الفرخ ليه يعني ليه محدش يشاركك فيها ولا حدش يشاركها فيه انت اللي لك في فرختي رجليها وقابل حكاية واللي فيها حلوين باين كده من شكل الكلام ان الراجل الغني هيفضل يضحك على الفقير طول الايام وباين كده من شكل الكلام ان الراجل الغني هيفضل مع فرخته ولا حيزهق من عشبها ولا حيمت ولا حياكل لحمتها ولا حيسأل في الرجل الفقير ولا حيدي له رجلين فرخته يبقى المسكين الفقير اشتغل من غير ما ياخد اجرته باين كده من شكل الكلام وفي يوم من ذات الايام الفرخة مشيت قدام البيت لو راحت تقول انا روح وانجات تقول انا جيت والحكاية واللي فيها ان الفرخة خربشت في تراب الارض برجليها والفرخه قالت خربشت في الارض برجلية الفرخه شافت ادره تحت الارض الفرخه قالت إيه ده اللي انا شايفاه بعيني والادره كانت ادره مان الفرخه من طريقها خربشت وطلعتها تبقى الادره ادره مين الراجل الغني قال الادره ادرتي واللي جابتها فرختي راحوا للارض قاضي المدينة حكم وقال بلاش كلام كتير القدره قدرة الفقير رجلين الفرخه بتاعته مش بتاعت حد ورجلين الفرخة هي اللي خربشت وهي اللي طلعت قدرة المال من تحت ساقطي الأرض تبقى القدره قدرة الفقير والراجل الفقير بحكم القاضي أخذ قدرة المال المال بأماله واتطلحت كل أحواله والراجل الغني عاش جمان في الليل وفي النهار يستاهل مين كان قاله يعمل مكار <تصفيق> الحلوين. بكرة ان شاء الله وفي نفس المعان اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوة ويتسانى بالحدوته اقول لكم ايه توتا توتا غنوة وحدوته